لا بالحل السلمي إن الأحلام في نسور وذئاب مادي حمام. لا أحلم بالحل السلمي إن الأحلام في الكون نسور وذئاب مادي حمام. هم غادر بيتك لا تقعد وحمل الألغام. ودعي الفرسي لمن جبله ودعي الأقلام. هم بيتك لا تقعد وحمل الألغام. ودعي الفرسي لمن جبله بدت بدّم مغطيني يحيى الإسلام يحيى الإسلام يحيى الإسلام لا تنظر قلب دوا الدهس بدر بالأطفال والوالد ونسى الأطفال لا تنظر قلب دوا الدهس بدر بالأطفال والوالد ونسى الأطفال فليجبلك ربنا حميد ربنا متعال الذي بِشوقٍ فَتَعَالَ تَعَالَ رب تعال والحول تناديك بشوف فتعال تعال إن كان عدو كذا بأس فالحرب سجل فالحرب سجل فالحرب سجل إن عز المثق على تي أسوح من الأحجار فحجارة أرضك للطاغي كلهي بالنار إن عز المثق على تي أسوح من الأحجار فحجارة أرضك للطاغي كلهي بالنار ادخل العدوك لشقيقك وصديقك واتقر للجار ادخل العدوك اخواتك انهض للثار بتقول لشقيقك او صديقك إن عذل متى لدي أسوح من الأحجار أحجاره أرضك الاضراق كلهيب النار إن عذل متى لدي أسوح من الأحجار أحجاره أرضك الاضراق كلهيب النار Alli kavameti ummetine, umman hulaa, umman hulaa, umman hulaa. ان فرتنا قد صلق لا تحلم بالحل سلمي انت الاحلام الكون ما في حما لا تحلم بالحل سلمي انت الاحلام الكون نسور في حما دم وطني يا حي الاسلام, يحيى الاسلام. يحيى الاسلام. يحيى الاسلام.